يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته المجرم وأخيه وفصيلته التي تؤويه وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإن سَنَخُلِقَهُ لُعَاءٌ إِذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَزُوعٌ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعٌ إلا, إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دائمون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعِمِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَقُمُ مَعَ كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جنة نعيم كلا كلا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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداف سراعا يوم يخرجون من الأجداف سراعا سراعا كأنهم إلى صبي يفظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون